وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُوتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ نُوتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدَنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا يَا نِسَاءً نَبِي لَسْتُ نَكَ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا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 والالصَّابِرين والالصَّابِاتِ والالخاشِعين والخاشِعَاتِ والمُتَصددّقينَ وَمُتَصدَدّقاتِ والصّائِمين والالصَّ إمِينَ والالصَّ إماتِ والحافِظينَ فرُجَهُمُ وَحافِظاتِ والالذاكرِرينَ